حق على الله من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق فأعاد هذه الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم رغم انف أبي ذر خمس صلوات من أداهن حيث ينادى بهن كن له نوراً وضياءاً وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه أطلت عليكم لكن الحديث خطير والقضية مهمة ابناؤنا يموتون على غير صلوات بل حتى الشيب تهاونوا في ادائها مات رجل في السبعين من عمره منذ فتره ماضيه سالونا نصلي عليه ام لا نصلي قلت ولماذا لا تصلون عليه قالوا ما سجد لله سجده من قبل مات احد الشباب في مقتبل العمر فلما غسلوه وبداوا بتغسيله انقلبت بشرته من البياض الشديد الى السواد الشديد خاف المغسلون وخرجوا من مكان التغسيل فاذا بالاب في خارج المغتسل يدخن قالوا من الميت ميتكم قال نعم قالوا ما خبر هذا قال الاب لم يكن من المصلين قلنا خذوه انتم غسلوه وانتم كفنوه وما ظلمهم الله ولكن انفسهم كانوا يظلمون اتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلوات وانتهوا عن الفواحش والمنكرات اتقوا الله ومن تقواه المحافظه على اوامره تريد ضمان لخاتمه حسنه من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه من في ذمه الله يعني في حفظ الله ورعايته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 وسوف, وسوف تفيق بعد زماني